ka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 قَالَ رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك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 فأوحى إليهم أن سبحوا بقرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا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 ذَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِي حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا وَلَكَ ذَلِكِ قَالَ رَرببّكِهُ قال عَلَيَْهَيّل وَلِنَ جَعَلَمْ وَآيَتَل لِ النَّاسِ وَرَرحْْمَةَم مِنّا وَكَانَ أَمرًاَّ قُلْطّ فَحَمَلَتْهُ فَن تَبَذَذَب بِهِ مَكَانَطَصِيَا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعٍ نَقْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرفي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي, فقولي إن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 وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ وَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدٌ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا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 ف الل وَِّي وَرَّكُمْ فَابُدُ هذا صروطُم مستُستَنْقطَوختْتَلَ فَ الأأَحسَابُ مِن بَينهِمثَول للَِّينَ كَمْ فَرُومِ مِم مشهَد يَ مِن اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي بُلَالِمْ مُبِينٍ وَأُنْذِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 الرحمن فتكون للشيطان عليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتي لأرجمنك وهجرني وليا قال ان سلام عليك ساستغفر لك ربي ان امك نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي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 ادَم وَمِن مَّنْ حَمَلْنَا مَعُون وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِن مَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خروا وُكِيَا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّاوِعَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَاءً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الجنة اولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان مَا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا بكَ نحشر النم وَالشطين ثمَُّ لا نُحّهُم حَلَ جَهن مَجث ثمُلَ لشيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها وان واريد كان لا ربك حتم ما مقضيا فمن ننج الذين تقوا فمن ننج الظالمين فيها جفا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْسَنَ دِينًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ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 مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْكَ مَن وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَنْصُرُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَغُزُّهُمْ أَذَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا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 لقد جئتم شيئا إدا تكاذ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُتَّسَعًا فَإِنَّمَا يَتَسَاءَلُونَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِمُ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِمُ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم مِنْ أحد أو تسمع لهم ركزا